عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال آمين وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن وعيسى بن مريم أخذ منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدى للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا نعمة الله عليكم إذ جاء هم جنود فرسلنا عليهم فرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل من وإذ زابت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله وتظنون بالله الظنوما هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزانا شديدا وإذ والذين في قلوبهم مرض ما وعد له الله ورسوله إلا غروة وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يترب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون بيوتنا أورا وما هي بعورا ليريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أبطارها ثم سغلوا الفتنة لا تورى وما تلبثوا بها